انا غربي واللي خاطري ينتحي للشرق بعيد وطن مظنون عيني عن اوطاني حصل في غروب الشمس بيني وبينه فرق عسى الله يقرب داري من حبه اشقاني عسى الله يقرب داري من حبه اشقاني يا جالب ذي النوم يسرق عيوني سرق ذكرته بعيد وعافت النوم على عياني تعيد الحمام الورد وراهي تلا حب ليني يا شاني وراهي يا من سعاني يبحل والطرق من الويل فضل إهجان الوارق مجاني من أربعة سنين ومهجت الروح فيها حرق نتاجات ندب عن سهامات ما ثناني من سهمها تمثنني وسعى العيون الساحريه طعنه انزرق لها نظره من صابت طاح واجعني سق الله لي يا قمي تكشف علي البرق ولا شوف زوله بين وخلاني ونشوف زوله بين رمي وخلاني تفتح العيني يوم اشوفه ساعة طرق وانا قابر اشوفه مثلي يعقوب عمياني تهشم نظيره من هميلة دمو على الزرق عميل ان جابوله قميص ابنه الثاني دمو على الزرق قميص